بوك تو سبتين دسمت تريس ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون كوتكو دريكستيت السماح بعمل شيء السماح بعمل شيء بيت يو دريكستي براوك ترماشينو Hel surta jusmahu lekā en takūddes Hel surt jusme lekā. En ta hūd Vai tu jau drīksti, Litot alkohholu. He surta jusmaū lekā en tašrā Hel, surt jusme lekā, En tešrā elhamr? Vai tu jau drīksti, vienss pats braukt uz uzārzamēm. هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج هل صرت يسمح لك تسافر لوحدك الى الخارج دريكستيت. يسمح ان يجوز يسمح ان يجوز ضي هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ هل يسمح لنا ان ندخن هنا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ باي هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ Vai هل يجوز السداد بالشك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ Vai dríkst maksat tikai هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط باي لي مجرد ان اتصل بتليفون مجرد ان اتصل بالتليفون باي إس لي مجرد سؤال vai es drīkstu ko teikt Atesmahli mujarrada an aqul shay'an Atesmahli mujarrad an aqul shay'an Vinš nedrīkst gulēt parkā La yusmahu lahu an yanama نديك لا يسمح له أن ينام في السيارة لا يسمح له أن ينام في السيارة نندريستطية لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسم له أن ينام في محطة القطار. Vai mēs drīkstam apsēsties? Atasmah anajlis? Atasmah anajlis? Vai mēs drīkstam dabūt ēdienkarti? Atasmah bika qāimati at-ta'ām? Atasmah bi qāimati at Vai mēs drīkstam samaksāt atsevišķi? Hal yajūzu an هل يجوز أن ندفع منفصلين؟